بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آ ي ا ت الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إ ن فرعون ع ل ى في ا ل أ ر ض وجعل ا ه ل ه وجعل أهلها ش ي موسوعه ت ف ا ل ن ا ء ه م و ي س ت ح ي ن س ا ل ه م إنه ك ا ن من ا ل م ف س د ي ن ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في ا ل أ ر ض ونجعلهم أ ئ م ه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في ا ل أ ر ض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون و أ و ح ي ن ا إ ل ى أ م موسى أ ن أ ر ض ي ف إ ذ ا خفت عليه ف أ ل ق ي ه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إ ن ا رادوه إ ل ي ك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت موسوعه ر ر أ ة ف ن ق النابلسي للعلوم ن ا ا ل ا و س ل ا فؤاد ي ه موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المواضع من قبل فقالت هل ادلكم, فقالت هل أدلكم على اهل بيت يكفنونه لكم, لكم وهم له ناصحون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 ف إ ذ ا الذي استنصره ب ا ل أ م س يستصرخه قال له م و س ى إ ن ك لغوي مبين فلما أ ن اراد أ ن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أ ت ر ي د أ ن تقتلني قال يا موسى أ ت ر ي د أ ن تقتلني كما قتلت نفسا ب ا ل أ م س ان تريد إ ل ا أ ن تكون جبارا في ا ل أ ر ض وما تريد أ ن تكون من المصلحين وجاء رجل من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة يسعى قال يا موسى إ ن ا ل م ل أ ي أ ت م ر و ن بك ليقتلوك فاخرج إ ن ي لك من الناصحين فخرج م ن ه ا خ ا ل ن ا ر ب ل ن ي من ا ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن و ل م ا توجه ت ل ق ا مدين قال ع س ى ربي أن يهديني أن سواء ا ل س ب ي ل ل و م ا ورد م ا ه مدين وجد عليه أ م ة من الناس ي س ك و ن ووجد من دونه م م ر أ ت ي ن تذودا ن ووجد من دونهم م ر أ ت ي ن تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصطغا الدعاء و أ ب و ن ا شيخ كبير فسقى لهما ثم ت و ل ى إ ل ى الظل فقال رب إ ن ي لما أزل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 أن أنكحك إحدى م ب ن ت ي ه النابلسي ت ي ن ع ى أ تأجرني م ت ع ش فمن عندك و م ا أريد أن أشق ع ل ي ستجدني ك إن ش ا ء ا ل ل ه من ا ل ل ص ا ح ي ن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 قال ل أ ه ل ه م ك ث و اني آ ن س ت نارا لعلي آ ت ي ك م منها بخبر أ و ج ذ و ة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي ا ل أ ي م ن في ا ل ب ق ع ة ا ل م ب ا ر ك ة من الشجره ة أي, يا موسى أي يا موسى اني انا الله رب العالمين و أ ن أ ل ق عصاك فلما راها تهتز ك أ ن ه ا جاك ولا موسوعه د ب ر ل ق ب النابلسي م و س للعلوم ن الاسلاميه آ م ن ي ك يدك في جيبك في ي تخرج ب ض ء ر س و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 م ر س ل ه م ع ي يرد أن ه النابلسي ف ك و ن ج ع ل ل ك م ا س ل ط ا ن ا ف ل ا يصلون إ ل ي ك م ا ب آ ي ا ت ن ا أ ن ت م ا ومن اتبعكما ل غ ا ل ب و ن فلما جاءهم موسى ب آ ي ا ت ن ا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا الا سحر م ف ت ر ا وما سمعنا بهذا في آ ب ا ن وقال م و س ى ربي أ ع ل م النابلسي ا ه للعلوم الاسلاميه فقال فرعون يا أ ي ه ا ا ل م ل أ ما علمت لكم من إ ل ه غيري فانقذ لي, لي يا هامان على الطين فاجعل لي صبحا لعلي أ ط ل ع إ ل ى إ ل ه أ و س ى و إ ن ي لاظنه من الكاذبين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 أ ه ل ك ن ا القرون الاولى بصائر للناس, وهدى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين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 أنت بجانب ا ل ط و س و ع ن ا و ل ك ن رحمة من ر ب ك و ل ك ن من رحمة ربك س ي ل ل ر ق و م الاسلاميه ه من ن من ذ قبلك لعلهم ي ت ذ ك ر ولولا ن و أ ن تصيبهم م ص ي ب ة بما قدمت أ ي د ي ه م فيقولوا ربنا لولا أ ر س ل ت إ ل ي ن ا رسولا فنتبع آ ي ا ت ك ونكون من المؤمنين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 قل فاتوا بكتاب من عند الله هو ا ه د ا منه ما اتبعه ان كنتم صادقين ف إ ن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لا ل ا يهدي ق و م الظالمين و ل ق د و ص ل لهم القول ل ن ا ع ل ه م يتذكرون ا ل ذ ي ن آ ت ي ن ا ا ل ك ت ب من ق ب ل ه هم به ي ؤ م ن ن و وإذا ي ت ل ى ع ل ي ه م ق ا ل و ا س ل ا ب ه الحق إنه الحق موسوعه ن ر النابلسي من, من ق ه م ل م ن أ و ل ئ ك ي ؤ ت و ن أ ج ر ه م مرتين م ب الاسلاميه صبروا ب ويدرؤون ا ح س ن ل ي ئ ة و رزقناه واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا إ ن ا ت ب ع الهدى معك نتخطف من أ ر ض ن ا أ و ل م نمكن لهم حرما امنا يجبى إ ل ي ه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون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 وما عند الله خير و أ ب ق ى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه, كمن متعناه متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم هو يوم ا ل ق ي ا م ة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أ ي ن شركائي الذين كنتم ت ز ع و ن قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أ غ و ي ن ا قال الذين حق عليهم القول الذين ربنا هؤلاء عليهم أ غ و ي ن ا أ غ و ي ن ا ه م م ك ا غ و ي ن ا ت ب ر ل ن ا إ ل ي ك م ا ك ا ن و ا إ ي ا ا ن يعبدون وقيل د ع و ا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و ر أ و ا العذاب لو أ ن ه م كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أ ج ب ت م المرسلين فعميت عليهم ا ل أ ن ب ا ء يومئذ فهم لا يتساءلون ف أ م ا من تاب وامن وعمل صالحا فعسى أ ن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار م ا كان ل ه م ا ل خ ن ا ب ل س ا للعلوم ا م ما تكن ر و م ا ي ع ل ن ن و وهو ا ل ل ه ل ا إله إلا هو له ل هو ا ح م د ف ي ه والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل ارايتم ة وله ل ل ح ك م و إ ه ر ر ج ع و ن قل أ أ ي ت إ ن جعل الله عليكم الليل سرمدا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة من إ ل ه غير الله ي أ ت ي ك م بضياء أ ف ل ا تسمعون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 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أ ي ن شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أ م ة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إ ن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم و آ ت ي ن ا ه من الكنوز ما إ ن مفاتحه لتنوء ب ا ل ع ص ب ة اولي ا ل ق و ة إذ قال ل ه موسوعه ل النابلسي يحب م ا آتاك ا ل ل ه ا ل د ا الآخرة ر و ل ا تنس نصيبك م ن ا ل د ن ي ا و أ ح س ن أحسن كما ا ل ل ه إ ل ي ه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 إ ن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسف بنا و ي ك أ ن ه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا يريدون في والعاقبة ل ل م ت ق ي ن من جاء ا ب ل ح س ن ف ل ه خير م ن ه ا و م ن ج ا ء ب ا ل س ي ئ ة ف ل ا ا يجزى ل ذ ي ن ع م ل و ا ا ل س ي ئ ا ت إ ل ا م ا كانوا ي ع عليك م ل الذي القرآن ل و ن إن ا فرض ر ه معاد. قل ل ربي أ ع موسوعه من جاء بالهدى م ن في النابلسي م ب ي و م كنت ل ق ل ك ا ل و م الاسلاميه ب إ رحمة من ربك من تكونن ر ر ا ا ل ل ك ف ي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 و إ ل ي ه ت ر ج ع و ن